بوك تو سيو چهار اربعة وثلاثون أربعة وثلاثون در قطار في القطار في القطار این قطاریست که به برلین بعد؟ هل هذا؟ هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ قطار شموغ هركات ميكوناد. متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ قطار شموغ ببرلين ميرساد. متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ ببخشید اجازه هست عبور کنم اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر فكر کنم اینجا جای من است اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا فکر میکنم شما روی صندلی من نشسته اید أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك <تكتشف> تجلس في مكاني. كوبيخاب كو أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ كوبيخاب در انتهاء قطار عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار و رسطوران قطار كجاست؟ در ابتداي قطار و أين عربة الطعام؟ في المقدمة و أين عربة الطعام؟ في المقدمة میتوانم پاهين به خوابهم؟ يمكنني أن أَنَامَ تحت؟ آیا می‌توانم رأسات تحت آیا می‌توانم بخوابم آیا می‌توانم بالا في الوسط می‌توانم بالا بخوابم في الوسط بالا بالا بخوابم آیا می‌توانم بالا فوق آیا می‌توانم بالا فوق کی به مرز میرسیم؟ متى, متى نصل إلى الحدود؟ متا نصل إلى الحدود؟ سفر به برلین چه مدت طول میکشد؟ کم یدوم السفر إلى برلین؟ کم یادوم السفر إلى برلین؟ قطار تأخیر دارد؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ چیزی برای خواندن دارید؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شیئن للقراءة؟ اینجا میتوان خوراکی یا نوشیدنی تحیه کرد؟ هل توجد هنا اشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ ممكن استمره ساعة هفت بدار كونيد من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟